ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد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 نبيه وإن أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه وإن أصابته فتنةٌ قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون أعول من ضرره أقرب من نفعه لا بأس المولى ولا بأس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنوار إن الله يفعل ما يريد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 يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ فِي أَبْوَنٍ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوَسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مقامع من حديد كلما أرادوا ويخرج منها من غم من عيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات جن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 وَمَنْ يرد فِيهِ بِهِ الْحَادِمِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ السُّجُودِ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 فإلهكم إله واحد فنهوا أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولنصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن فِي في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قُرُونٍ لَّيْلَةٌهَا وَهْيَ ظَـلِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لكم نَذِيرٌ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 الشيطان في أمنيته فياسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم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 ولا يزال الذين كفروا في مريات من حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُ مُدْخَلٍ يَرْضَونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمَثْلِ مَا عُوَقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا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 وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن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 وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر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 شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لطوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملتابكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير